واحمن الرعيم يا اجوا الذين امنوا اوفوا بالعقود حلت لكم بغيمه الانام الا ما يتل عليكم غير محل الصيد وانتم حرب ان الله يحكم ما يرى يا أيها الذين آمنوا لا تحلو شيئا إلى الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناديل ولا, ولا, ولا, ولا اصطادوا ولا يجرم أنكم شرأن قوما صدكم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تأتوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا العدوان والتقوى إن الله فديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنذير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوثة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكن إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلذلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشاوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأطمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فمن ضطر في مخضوته غير متجان في لئسما فإن الله غفور رقيق يسألونك ماذا حل Uh illana kumu pa yiba tuam alam tuminawari mu kalli be to allimuna bimba allamakumu la kuru bimba amsakna alaikum الله a lóma őhelnélek a tűzbe és a táplálék, aki a könyvben állnak, Akit a bemel, a belükön, ha adatjuk, من الخاطرين يا أي الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة باغسلوا جوكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجنكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فتطهروا، وإن كنتم مرضوا أو على سفر نجاء أعد، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مصدم، أو لا فَلَمْ تَجِدُ مَا فَلَمْ تَجِدُ مَا فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَعُ بِجُوِّكُ وَعِدِّكُ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ أَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِن لی طهیرک و و عليكم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا ان تقوموا على الا تعدنوا اعدنوا اقرب للتقوى واتقوا بما تأملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آناءك أصحاب جحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ همقام اذ همقام ان يبسط عنيكم ايديه وام تكف ايديه وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ الله اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِفْرَاءً وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ اذرتم واقرضتم الله واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم فتيئاتكم على لكم وانا ودقنا لكم اما كفرا بعد سن الكمين كو فقط ولثوات السبيل فبما نقضي ميثاقا لعنا وجعلنا قلوبهم قواثيا يحذفون الكلمه اما واضعين ونسوا الضم مما ذكروا ولا تذان تطمع على غائنه من امور الا الله فَنَسُوَ أَوَّمٌ مِنْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوَ أَوَّمٌ مِنْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَلَّبْغُضَ أَيْلَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَثُوَفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْلَحُونَ Ia, a hagya a Kitáb, akit jár, a kisasszonyokat, a mi prófétánkat, mutatja nektek sokat, amit nem ويختبع رضوانه ثبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويديهم إلى صراط متقيم قد كفر الذين قولوا إن الله هو المسيح مريم قل فما يملك من الله شيئا نرادئ إن أن لكل مسي أبنا مريم وأمها إن رادئ لكل مسي أبنا مريم وأممه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات و وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود أن نصر نحن أبناء الله وأئباء. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بنات بَصَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُمْتُنْ ورصولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نثير فقد جاءكم بشير ونثير والله على كل شيء قدير إذ قول موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل, إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتكم ما لم يوت أحدا من العدبي يا قوي دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبركم فتنقلبوا خاطرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جد وَإِنَّا لَنَدْعُ لَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهَا فَإِنَّهُمْ دَاعُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَقْوَفُونَ أَنَّ هَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ دَخَلُ الباب الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُم فَإِنَّكُمْ غَارِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فاذهب أنت وربك قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها معرمة هدائهم أربعين سنتا يتيهون في النار فَلَا تَسَعَنَ الْقَمِ الْفَاسِقِينَ وَاتْلُحَ لَيْهِمْنَ بَأَبَنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْلًا فَتُقُبِّلَ مِنَ هَذِيمًا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ لَا أَقَطْ قَالَ لَا أَقَتُلَنَّكْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبْلُ بر الله من المتقين، من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل حقيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غربا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وانا ولات اجنفت ان اكون مثلها فاورب فواريا سا ات اخي فواريا سا ات اخي فاصبح امنا ما من, النادمين من قدلا نفساً بغير نفسٍ أو فساداً في الأرض أو فساداً في نظفك أنما قدلنا سجّميع وما نحيها فكأنما أحينا سجّميع ولقد جاءتهم صلنا كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمترفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادنا أن يقدنوا أو يظلموا أو تقطع أيديهم وأرجلون ذالك في الوسينة والجاهد في سبيله علَكُم تُفْلِعُونَ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَوَنَ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعُ وَمِثْلَهُم مَا أَهُو لِيَفْتَدُوا بِهِ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ Yeridun an yahrujum in al-nar, wa ma hum bi-kuwrijin minha, wa lhum hazaabum muqim. Wa thalib wa Allah azim akim, fáma taba min bádulmihi wa ahlaf, inna Allah ya toub مَن يَشَاءُ وَيَغْفِلُ مَن يَشَاءُ وَقَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الْوُزُولُ لَا يُحْزِنُ كَلَّافِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ قُلُوبُهُمْ ومن الذين هاتوا ثمعون للكذب ثم ماونا لقومنا ولكن لم يأتوا يحذفون الكلمه من بعد ما وضعي يقولون انوتم هذا nem törődik, nem tulajdonosához semmi sem. Ők azok, akik nem akarták, hogy a فإن شاءك فاحكم بينهم وعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقسطين كَيْفَ يَحْكُمُ حَكَمُكَ وَإِنْ دَمَّ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وما بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا ونور يَحْكُمُ الذين أسلموا الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والإحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليش أداء فلا تخشعوا الناس واخشعوا ولا تشطروا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْذَلَ اللَّهُ فَأُنَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَلَنْفَبِنَافِ ولزن, وَلُزْنَ بِلُزْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ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 Künk بِمَا أنzel الله فأنائك هم الفاسقون وأنzelنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومعي من فاحكم بينهم بما أنذر الله ونا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شراءة ومنها جاء شاء الله لجعلكم Matta, uwa, ida, uwa, kinyebbel, uwa, konfimá, tekom, pasta, békul, uwa, ida, ina, وَأَنُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمُ أَنْ يَفْتِنُوا كَأَنْ بِعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمًا إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس فاسقون أف حكم الجاهلية يبغون وما لاحسن من الله حكما لقوم يقنون يَا أَجْوَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّاصْرَاءَ أُنْيَاءً بَعْضُهُمْ أُنْيَاءُ بَعْضٍ وَمَا يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يدخم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأصى الله أن ياتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا آمنا إلا الذين أقسموا بالله جد إنهم لمعكم. إنهم لما أكن عبط وتأمانهم فأصبعوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة. بقوم يحبهم ويحب له أزلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لما تلاه ذلك فضل الله يعطي ما يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن إذب الله هم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين تكفرون دينكم هزوا ولا لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اجمعين واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وإذا illa الصraat اتخذوها هزú'a ولعبá ذلك بأن ذو قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب منا إلا أنا من وَبَلُوا أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاصْحُونَ قُلْ هَلْ نَبْئُكُمْ بشر مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً دَالَّوْيَ مَلَأَنَّ اللَّهَ, الله وَغَاضِبٌ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَّزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ ször mكان وأضل عن ثواء السبي وإذا جاء كم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان وأكله مستعد لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهيهم الربانيون ونحباروا أن قولهم الاسم وأكله مستعد لبيس ما كانوا يصمعون وقوانت اليهود يد الله مغلوله ولتيديهم ولعنوا بما قالوا بل ايدهم بسوط كيف يشاء ولا كثيرا إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفع الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سخطاتهم ولادخلناهم جنات نعيم ولو انهم اقوموا التوراة ولنجيدا وما امنا إليهم من ربهم لأكلوا لا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصودة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رساداته والله يأصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى حتى تقيموا التوريط والإعجاب التوري وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُكَ كَثِيرًا مِنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَسْأَلِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَاصْوَابُونَ وَالنَّصَوِرِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِنَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَأْذَنُونَ لَقَدْ عَذْنَا مِيسَى قَبَلِ إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوا فثو فريق كذبوا فريق يقتنون وحثبو ألا تكون بدن. فَآمَنَ وَطْمَ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَلَيْهِمْ ثُمَّ آمَنُوا وَطْمَ كثيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المثيّع يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنهما يُشْرِكَ بالله فَقَدَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَّةً وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا الْظَّالِمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ ادْكِفَرِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنَ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عما يَقُولُونَ لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ نَّكِيرٌ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رعيم ما بن مريم إلا رسول قد غلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا ياكلان الطعام انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ آيَاتِ صُنْعِهِ ۚ مُنْغَرًا لِّيَفْكُون قُلْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تا بنا في دينكم واير ولا تتبعوا اهواء من قبل وضلوا عن السبيل الذين كفروا من بني لَائِنَ آلَ لِفَانِدَاوُ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَطَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَالُو لَبِئَ فَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ szer kifele minthum yattoln a levin kafaro labitha ma quddamet lamu نبي وما أدرى إليه متخزوم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لتجد أشد ناس دعوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْ هُمْ قِسِّيسِينَ وَرُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا ان روصون الدر اعيونهم الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا منا فاكتبنا مع لطمع أن يدخلنا ربنا معقم الصالحين فأثابهم الله بما قولوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المؤثنين الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا وطع الدين واكلوا مما رزقكم الله وحلال طيبات وتقوا الله الذي اؤمن به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم ليمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من البطمات تطعمون اهليكم من تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حرفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ولا صواب ولا اذلام رجس رجس من آمن الشيطان لعلكم تفلعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الغمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا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 إذا متقا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقا وآمنوا ثم اتقا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله عيديكم. تنالوا أيديكم ورماحكم ليألم الله من يخوفه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم يا أجوى الذين آلوا تُنَوِّئُونَ <تلوا> فِى دَوَاءٍ تَمْحُرُ وَمَا مِنْكُمْ مُتَعَمِّدُونَ فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَّا أَنَّ يَحْكُمَ بِالزَّوَادِ مِنْكُمْ يَحْكُمُ به مِنْكُمْ لغى الكهبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفالله عَمَّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسجارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: Jelentette: أعلموا أن الله شديد العقوب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لا يستوي الخبيث والطيب ولو أجبك كفرة الخبيث فاتقوا الله أذل الباب أن لكم تفلعون. وَإِن تَسْأَلُوا عَنَآ إِنَّ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبِدَ لَكُمْ عَنَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَدَفَعَنَا قَوْمٌ مِنْ طَبْلِكُمْ ثُمَّ أَفْبَحُوا بِهَا كِفْرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن ولا حيلة ولا ثائبة ولا وطيلة ولا عام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأقلون وإذا قيل لهم تعلونا ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قولوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان زواند من قومه او اخران من غيركم او اخران من غيركم إن في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتنا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآسمين فان عثرنا على انهما استحق اسما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم اولياء فينقسمان بالله لا شهادتنا احق من شغادتيما ومعدنا دينا إن إذا رمنا الظالمين ذلك أدنى أن يتبشَّد على وجهه أو يخاف أو يخاف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 اذ قول الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذا يدتك إذ بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلاق واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَعَيْأَ الطَّيْرِ, الطير بِإِذْنِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ وَتُبَرِّئُ نَكْمَةً وَنَبَّصَ بِإِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ وَإِذْ كَفَفْتُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا حُيِّتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ آمَنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا إيثب نماه ما يستطيع ربك أن ينزل علينا ما أيدت من الثمار قالت اتقوا الله قالوا نريد أننا كنا منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال إيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من الثماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير ووزقين قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن I ázibó, ázibó, a Adamról a világban. És a Allah, i ázibó, a marjában. Te külten, akit azzal vesznek, és قال سبحانك ما يكون لي انا قول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انك What